المقصور والمندود إذا اسم استوجب من قبل الطرف فتحا وكان ذا نظير كالأسف فلنظيره المعلل الآخري ثموت قصر بقياس ظاهري كفعل وفعل في جمع ما كفعلة وفعلة نحو الدماء وما استحق قبل آخر ألف فالمد في نظيره حتما عرف كمصدر الفعل الذي قد أدئا بهمز وصل كرعوا وكرتا والعادم النظير ذا قصر وذا مد بنقل كالحجا وكالحذا وقصر ذي المد اضطرارا نجمعوا عليه والعكس بخلف يقعوا